بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق الإنسان فيك بد أحسب ألا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مال البدام أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين فلقتح تحمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو في يوم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 ش أم عَه